والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى نطلع السجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كثروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَسْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا